من قلبه تلاقيه يا حباك هات حبك بجد غير قلبي تدي له قلبك شاورلي على أي حد من قلبه تلاقيه يا حباك حياتي انت وعينيا لو قد قلبك يا حب هيموت من الخوف عليا من قلب دايبه وباحب وحياتي انت وعينيا لو قد قلبك يا حب هيموت